Yeah بيوم يتجلى وفيه ميلاد وفيه ميلاداني ببهجه ننادي يا اجمل الاعياد ببهجه ننادي يا اجمل الاعياد ميلاد طه الهادي واليوم فرحتاني the للمصطفى ولاداب اليمنى والسعاده للمصطفى ولاداب اليمنى والسعاده بهجتنا عباده باحسن الاماني بهجتنا عباده باحسن الأمان يوم التهاني وفيه ميلادك وبيع بالتهاني وفيه ميلادك فيه ميلادان وفيه ميلادان وسادس الانوار من عطات المختار وسادس الانوار من عطات المختار هم حجج للبار ومعدن الايمان هم حجج للبار ومعدن الايمان يبي بالتهني وفيه ميلادان في وهم هداة الناس لزمرة الارجاس وهم الناس بنو العباس ولا بنو سفيان فيه ميلاد وفيه, ميلاداني وفيه ميلاداني طريق الجنه قراننا والسنه هما طريق الجنه ورحمه من من ربنا الرحمن يوم التهاني وفيه ميلاد وفيه لا دان وفي بالتهاني وفيه